بسم الله الرحمن الرحيم قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن بشرى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسعونا العظام لحما ثم ان سانا هو خلق اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوصَكُمْ ثَبَعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْصِ غَافِنِينَ وَأَنزَلْنَا لِنَا السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ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 وَأَنْشَأَ جَنَّاتٍ تَقُوقُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ فَانْبُتَتْ بِالْدُّهْنِ وَصِبْغِ الْخِلِّ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ وَإِذْ قَدْ أَرْسَلْنَا مُنْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَشْكُرُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ فَضَلَّ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً سَمِعُوا النَّبَأَ فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فتربصوا به حتى قَالَ قال رب بِمَا بما كذبون فأوحينا إليه أن اصمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك فاسلك فيها من كل من زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذي يظلم انهم مغرق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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِنْ كُنْتُمْ لَذَبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أفلا تستقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 ونحيا وَمَا نَحْنُ بِمَجْرُوسِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ مُنَادِمِينَ فَخَذَتهُ مُصطَعَثُ بِالحَقْتِ فَجَعللَ مُ مثَ فَبُعدَل لِقَومِ الوالالمين ثمَُّ أَ جََّ مِن بَادِهِم قُونَ آفرَرين مَا تَسْبقُ مِن أَُّةٍ أَجَلَهَا وَماَا يَستَأ الا رسولنا تسرى كلما جاء امه رسولها كذبوه فاسمعنا بعضهم بعضا فازدع على بعضهم نَامُوسَا وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ مَا دَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أُمَّةً وَأُمَّهَاتَهَا آيَةً وَآوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فِي غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمجهم به من مال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 والذين يؤتون ما آثوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا أوسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ تَقُبِّلُ الْحَقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي رَمَادٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أعمال من دون ذلك هم لَهَا عَالِمُونَ حَسَّ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 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ إِثْبَأَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ دَلَّأَثَيْنَاهُمْ مِنْ ذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ غَافِلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَفَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَفَادْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ إِلَّا لَجُفِّى فِي قُضَيَّانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه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 فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا مثنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا مبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُل فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ بَلْ أَفَتَيْلَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذَا الَّذِي ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ مِنْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قل رب إما مَا ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَسْبَ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَفَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَوَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مخلَدُونَ تَلفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيها كَالِحُونَ ألَم فَكُن آيَ فيِي سُثْلَ عَلَيكُمْ فَكُن تُم بِهَا سُكَلََيبُون قالالوا رََّنَا وَلََبَكَ لَنَ شِقاتُناَا وَكُ قَوونًَا فأوتيها ولا تكلمون إنه كان فريقا فَأَنْتُمْ هُمْ تَخْلِيًا حَسَاءَ أَن سَوْفَ كُنْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَايُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أنهم اَلَّذِي بِالثَّمِّ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينٍ قَالُوا لَئِنْ مِثْلَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بِالثَّمِّ إِلَّا قَلِيلًا لَئِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 قُلْ مَن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم